117. لهم, لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين 118. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هادي ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ان ارضى الله او اي فرئيتم ان تدعون من دون الله ان ارادا يا الله بضر ان ارادا يا الله بضر هل هن انكاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن منسكات رحمته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 الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون قل اللهم ساطرا السماوات والارض عالما الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده ان تتحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون ولو ان الذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معهم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 ذلِكَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمة الله. إن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 المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم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 111. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك, ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 112. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا يَظُنُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا في وَنُوفِقُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن في وَمَن فِي الْأَرْضِ إلا ففيه اخرا فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ومضى الكتاب وجيء بالنبيين وجميع النبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق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 اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَاذَا قَالُوا بَلْ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء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 بسم الله الرحمن الرحيم حمي تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير لا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ يَأْخُذُ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 كه ومن صلح لآبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يوم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 نتين واحييت نفنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذانك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك بنيتم فالحكم لله العلي الكبير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 وَفِي عَدِّ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ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 بهوسن ببيناتِ فكفرَوا فكذَوا فأخدَهُ الله وقالوا ساحرون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 مِن كُل مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ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 إِنَّ اللَّهَ إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَنَأْمُدُّكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 ومن يظلم الله فما له منها دليل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا ملك قلتم لي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 كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا نَامُونُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ ذِى أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وإني لأظن وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كهد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما إن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل 117. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 118. تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 119. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن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 صير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سو ذابي واذا في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء والذين استكبروا إِنَّا كُلٌّ فِي مَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ وقال الذين في النار الخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما, يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعا لَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ لَمْعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا الاسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستعفل لذنبك وسبح, وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في سلطان ان اتهم ان في صدورهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق ولكن أكثر الناس لا يعلمهم وما يستوي الأعمى والبصير وإذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون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 الله الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَغَفَلَ عَنِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي لَئِنْ نَجَّانِي لَ-لَنَجَّانَّ يَا الْبَنَاتُ لِرَبِّي وَأُمِرْتُ, أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب 111. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم, من علقة ثم يخرجكم طفلا 112. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شروخا 113. ومنكم من يتوفى وَلِتَمْلُغُوا أَجَلًا مَّسَنًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَم 119. <تصرفون> الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 110. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 111. في الحميم ثم في النار ودين لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضلل الله الكافرين في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 110. ادخلوا أبواد جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 111. فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين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 119. وخسر هنالك المبطلون 110. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 111. ولكم فيها منافع ولتبنؤوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون فأي آيات الله تنكرون أفلم يسعروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشذ قوة وآثارا في الأرض وآثارا 24- فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم, فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 25- فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده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 وَقالَاوا قُُوبُناَ فيِي أَكَِّةٍ مِا تَدُعُمَا إلَْ وَفيِي آذَنَا وَقُ وَمِي ذَيْلنَا وَضَيْلكَ حِدَابَ طَمَ إِن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 في فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ السَّماءَ إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ يَأْتِي قَوْلُهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ فَنا ق فَقَضَمَّ سَذَر سَمواتٍ فيِي يَوْمين وَأَحاء وَأَح فيِي كلُ سماء أمرها وزينا السماء إِ أَمهَا وَزَ السَّمَاء أَّ يَ بِفَابحَ وَحفو ذلكَ تَقُد العزيز العالم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 فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستسبروا في الأرض بغير الحق وقالوا مَنْ أشج منا قوة أولم يعو أن الله الذي خلقهم هو أشج منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون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 عذاب الهون بما كانوا يكسبون ولجئن الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر وعد 117 وأبصارهم, وأبصارهم وجلود بما كانوا يعملون 118 وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وَمَا كُ تُم تَسْتَتِونَ أي يَشحَدَ عَلَيْقُ سَنُّكُم وَلَا أَ بِصَابُكُمْ وَلَا أَ بِصَالُكُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلكِ غَنَنْتُم أَنَّ وَلَاكِ غَنَنتُم أَن اللَّهَ لَا يَعلَم كَث مِا تَعملَلون فذالكُم غ نكُم الذي غنثُم ببِكمْأَدكمُ فَصح م الخاسِين ب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 مِن قَبْرٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فَعَلَنَّكُمْ تَغْلِبُونَ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اوليا في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِّن رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّن مَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 اسورةت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتي لا يخافون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من يأتي أَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإوانهُ لكتابَابُ ععَزيزز لا يأتهِ البَعْطلُ منِن بَْ جَْهِ وَلا مِنْ خَْفِ تَزل مِن حَكيِيمٍ حَم ماَا يُقال لك إِلا ماَا قَقين لغوسُل مِنْ قَابك إِ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 وهو عليهم عماء أولا وَلَ قَضهاتَن موسَلكِتابَ خَخُْ لِفَفيِي وَلَهُلَ كلَِمَةُ سَبَقَتْ مِ رِّكَ لَقُغيَ بَنَهُم وَإِنهُ لَ فيِي شَْك مِنهُ مُر